بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نقر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا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 ذا وان ان ظن ما ان نعجز الله في الارض وان ان ظن ما ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لم سمعنا الهدى ان نبي فمن يؤمن ربه فلا يخاف برسا ولا راقا وأما منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحرم رشدا وأما القاصعون فكانوا لجهنم حفذا وألوا استقاموا على الفريق لأسقينهما أن غدا لنفتنهم فيه وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدًا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 قل إني لَيُجِيرَنِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرَسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً وَمَن يَعْصِلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً وقالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أطريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا